بس لقيتها لقيت الحل اللي حيرجع لنا بابا طب ومستنى ايه؟ ما تقوله يلا يا احمد اتكلم احنا ننزل اعلان في الجورنال في صورة بابا واسمه وبيقول ابحث مع الشرطة يخيبك واد هو ده الحل مش عجبك في ايه يا عمتي جمالات يعني صح برضو ننزل اعلان نقول فيه ان بابا تحكى انه عيل صغير والله ده دل عندي، لو حدي فيكم عنده حل احسن يتفضل يقول. خلاص يا اخوان اعملك مش هنقصر حاجة اتفضل اه دي ورقة وقلم وكتب ابحث مع الشرطة عن الكاتب المعروف حسين ابو المجد دبوس احنا هنكتب من اولها وهو لو حد يعرفه كان زمنا بندور عليه قصدك الكاتب المغمور حسين ابو المجد دبوس الطول مش مهم الوزن برضو مش مهم السن بقى هو بابا عنده كم سنة انت يعني مش عارف بابوك عنده كم سنة يا احمد انا اللي عرفه ان اكبر منك بسنتين يبقى عنده سنة؟ سنه انا 34 نعم لو مش مصدق بقى هجيب لك البطاقه لا وعلى ايه السن كمان مش مهم يلا كل واحد يطلع 100 جنيه عشان حق الاعلان كان على عيني يا حبه عيني انا معايا يا دوب مصروف البيت لحد اخر الشهر أه وانا كمان لسه ما قبطش ادفع ونتحسب بعدين يا احمد كان على عيني يا اختي بقول ايه بلاش اعلان في الجرنال احنا ننزل احسن نلزق الاعلان على عواميد النور ارخص اه يلا ربنا يرد لنا غبته بالسلام هنفضل واقفين هنا كتير واحنا مش لازم نخطف ولا ايه قلتلك مش عايز حد يقطعني وانا بخطط بتخطط ليه انت مش نازل عشان تمرنا ايوه بس انا قصدي بدور على هدف قصدي على الطفل ينفع يتخطف يا عم ما تخلص بالشرع والدمك هم مليان عيال ده إلك واحد ولا نخطافه. غلط ده أول غلط بيقع فيه أي واحد بيخطف عيال لازم لما تيجي تخطف طفل يكون الطفل ده بمواصفات خاصة مواصفات خاصة؟ خاصة زي بقى إن شاء الله يعني لازم أولاً يكون عمره أقل من 12 سنة آية لازم كمان يكون وحيد أبويه <تصفيق> إيه الدراسات اللي عملناها في المافيا الإيطالية بتؤكد إن الدنة غالي ويبقى أغلع لما يكون وحيد بسيطة ما تيجي نخطف الودي اللي هناك ده لا لا لا ده دخيل ده طفل الدخيل هيؤتم ظهرنا لما تشيله يا عم بلاش ده بلاش ده نخطف اللي واقف لوحده هناك ده إنت تجننت ده مصلح مصلح؟ أيوه مصلح شايف النبلة اللي في ايده؟ خلاص خلاص يا عمنا بلاش ده ناخد الواد اللي قاعد تحت الكبرى هناك ده ها؟ ماشي ماشي دا ينفع خلاص يلا دينا استنى عندك التوعية انتوا رايحين تعملوا ايه؟ الله رايحين نختفوا وهو انا جاي هنا علشان احكم أنا اللي هقول لكم تختفوا امتا؟ زعي وبالخطة اللي هرسمها لكم دلوقتي اللهم طولك يا روح هرسم يا سيد الخطه شوفوا احنا اول حاجة حنحاصر المنطقة من الشوارع الرئيسية والجانبية علشان ما نديلوش اي فرصة للنهارة نعم ويا ريت كمان نزرع قناصة على اسطح الامارات علشان يبقوا جاهزين لأي غدرة نصت يا عم الطلياني واحنا هنقطف أمودريكا دعايل يا عبي اللي بقولك عليه من غير اي مناقشه بعد ما نحاصر المكان هنتحرك بتشكيل كتالي أربعة ثلاثة ثلاثة اثنين نقرب من خطة حسن شعادة وأول ما نقرب من الهدف قبعة جود <تصفيق> ونجيب جود أنت هتحرك معايا يلا قدامي انتني التنفيذ الله طب أنت مش هتيجي معانا وليه لا دور المدرب بينتهي عند بداية الماتش يلا يا أولاد تلقوا وأنا هستندكوا عالدك بابا زعيم عصابة برعاية اتصالات حاضر حاضر يا اللي بتخبط عامل ايه يا نجاهه اخويا يعني كل الرزق ده الباب عشان تقولي عامل ايه انا اول ما عرفت الخبر جيت على طول خبر ايه على الصبح حسين مش الله يرحمه الباب في حياتك انا جاتي مين اللي قال لك انه مات الناس كلها بتقول انه مات اتخطف من وسطينا والله انا صحيح هو مات ازاي مات ايه انت كمان يا عم غباشي حسين ما ماتش اه ما ماتش انت متاكد ما هو فين تاه زي العيال بس احنا مابيجيناش من وراه الا وجع الدماغ تاه يعني ايه يعني هو فين دلوقت صباح الخير صباح النور افندم مش ده منزل الكاتب المرحوم حسين ابو المجد دبوس برضه هيقول للمرحوم انت مين؟ انا مندوب من وزارة الثقافة جاي ابلغكم ان الوزارة اختارت الكاتب الراحل عشان تديله جايزة الدولة التقديرية لكن حسين يعني ما هي هي دي يعني تطلع كام 200 ألف جنيه يا حبيبي يا حسين ألف رحمه نور ينزله عليه كنسيبي يا, يا حبيبي الله انت مش لسه إيه اللي أنا جات انه استشهد المرحوم حسين استشهد خرج يكتب روايته الجديدة وقتلوه اقتلوه أعداء النجاح طب إحنا كنا عايزين نسلم أهله الجيزه أنا أه أنا أهله والناشر بتاعه كمان لكن دا لسه أهل إن حسن طب مع السلامة أنت غباشي عشان تلحق معادك وإنت تفضل تفضل أباشي تفضل قال له هو مات ولا ما ماتشي مساء الخير يا صامبي دكتورة رانيا يا أهلا وسهلا إيه دا هو عم حسن مش موجود؟ لا للأسف لكن أنا موجود موجود جدا كمان <تصفيق> ازاي يعني موجود جدا مش عارف اصلي مبسوط جدا إن اني شفتك طيب على العموم انا جبت تقرير الطب الشرعي بتاع رجل الاعمال المقتول حسين دبوس وكنت عايز اسيبه خلاص يبقى تديهوني ونطلع اي مكان هادي نقرا سوا انا وانتي وبس لكن ده عمو حسن مستعجل عليه قوي ده انا اللي مستعجل اكتر منه يلا بينا ها تحب تتغدى فين <تصفيق> هم اتاخروا ليه يا خليل دول بقى لهم اكتر من ثمان ساعات بر مش عارف يا جناب يكونوش اتمسكو ربنا يسطح هم هم واصلوا هم اما هم افتحلوهم ايه ده اتأخرتوا كده ليه اوه عندك البنت وليانا اوه اسألين يعني حنكون اتأخرنا ليه مش كنا بنخطف كل ده اتفرجي وشوفي بقى خطفت لك ايه النهاردة منقهولك على الفرازة حاجة فرز اول ايه ده لو عامل كده ليه؟ لا معلش أصله كان بيضرب كله تحت الكبري استني عليه بس لما يفوق ويلعلع وما لقتوش للعيل ده عشان تخطفوه لو مش عاجبك نرجعه ونجيب غيره يا سلام وانا لسه هستنى تاني تعال يا واد ايوه يا موزة موزة؟ اسمك يا واد مش فاكر بقولك ضارب كله ومعمي اكيد هيفتكر اسمه لما يفوق يا سونيا وده بقى حنطلب من اهله فجة ازاي انت يا واد ابوك اسمه ايه؟ معرفش. ما تعرفش ازاي؟ طب امك؟ امي ماتت من زمان. طب قرايبك؟ ما عنديش. بقولك كلها كلها. يعني ايه؟ انت عايش مع مين؟ مع نفسي يا قطه. وكمان قطه؟ يا حبيبي يا ابني عايش لوحدك في الشارع. استحمل قسوه الظروف وليالي الشتاء. انت خطف لي عيل ملوش اهل يا قصدي ح... يا, أ... يا سنيور فابيو ما ده الموضوع اللي أنا كنت عايز أكلمك فيه طفل زي ده محتاج بيت محتاج حنان يا أمال محتاج إصابة تاخده تربيه تعلمه تدخله أحسن مدارس كمان مدارس طب نقدامه في كلية الشرطة أحسن غلط، إحنا نشوف هو عايز يشتغل إيه وهو اللي يقرر انت عايز تبقى إيه لما تكبر يا حبيبي مضمن حد ياخد العيل دا من قدامي بدل ما مدي ايدي عليه عشور خد رجع الودا مطرح ما جيبته ماشي يلا بينا يا رجال يالا يلا بينا وخد جنيهو بهت له كل يشم فيها مش عارف ليه احساسي بيقولي لي انك مش مبسوطة وحنبسط من ايه بس بقى هو ده اللي رحتوا تخطفوه وقاعديني طول اليوم مستنية بقى التفكير الصح يا سونية خطف الأطفال اللي نحن بيه كان متخصص فيه ممكن يبقاله هدف عظيم بدل ما تختفوا لدي الناس وتطلبوا فدية تختفوا لدي الشوارع وربهم وعلموهم وهو ده الاستثمار الحقيقي في مستقبل البلد بقول لك يا حسين أنت ساعدتني في موضوع حسين دبوس ستان أيها وعرضت علي أنك أنت تساعدني في موضوع الأطفال من غير مطلوب منه أيها دلوقتي بقى انا اللي طالبه مساعدتك في مشكله تهمني جدا خير مشكله ايه يا سونيا هانم مشكله صولجات صولجات ايوه الصولجان اللي بابا اتقتل بسببه اقعد انت بس وانا احكي لك كل حاجه